واللَّهُ جَعللَ لَكُمْ مَِّا خَلَقَضِلَ لَ وَجَعللَ لَكمْ مِنَ الجبَالِ أَكْنَانَ وَجَلَ لَكُم صَرابِي وَجَعَلَ لَكُمْ صَغابِيلَ تَقكُمُ الْ الحَرَّّ وَسَرابِيلَ تَقِيكم بأسكم كَذٰلِكَ يُتمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْلَمُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ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 وَإِذَا رَأَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَا أُولَئِ شُرَكَاءُنَا قَالُوا رَبَّنَا هَا أُولَئِ شُرَكَاءُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ فَالْقَوْ إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَلْقَوْ إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ